كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي تبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسيرون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 خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله